الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث فيما يستخرج من الهدايات من قول الله تبارك وتعالى واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ذكرنا في الليلة الماضية جملة من الهدايات التي تتصل بصدر هذه الآية فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى لا تعبدون إلا الله وأنه الحق المقدم على سائر الحقوق وكذلك الحق الثاني وهو حق الوالدين وأنه قد أطلق في الإحسان فيشمل ضروب الإحسان وأنواعه من إحسان قولي وفعلي والإحسان بالمال والإحسان بالمعاشرة والمخالطة والين الجانب فهذا مضى الكلام عليه وقد جاء ذلك مفصلا كما سلفت في مجالس أخرى ولاحظوا في هذه الآية كيف جاءت هذه الأمور مرتبة بحسب الأهمية فذكر حق الله تبارك وتعالى ان يعبد وحده لا شريك له وهذا كما سبق هو أول الحقوق وأعظمها ثم بعد ذلك جاء بحق الوالدين فهو الذي يلي حق الله عز وجل ثم بعد ذلك ذكر حق القرابه بالصلة والإحسان والتعاهد فهذا يأتي بعد حق الوالدين فهو الحق الثالث وذكرنا بأن هذه القرابه إنما هي وشيجه تتصل بالأبوين فهما سبب قرابة الإنسان ثم ذكر بعد ذلك اليتامى بعد القرابات وذلك أن هذا اليتيم وهو الصغير الذي مات أبوه قبل اي يبلغ وبحاجة إلى رعاية والأطماع منقطعة دونه يعني ليس هو كالمسكين يمكن أن يعمل عند الآخرين وينتفع بجهده وعمله إنما هو صغير ليس موضعا للعمل كذلك أيضا هذا الصغير وبحاجة إلى رعاية وحفظ لأنه لا يحسن تدبير الأمور سواء كان له مال أم لم يكن له مال ثم إن هذا الصغير لا يستطيع أن يستقل بنفسه فيعمل ويكتسب فإنه يبقى في معاناته فإذا ترك ضاع ليس لديه القدرة على العمل والكسب وليس له قدرة على التدبير فهو في موضع يمكن أن يضيع فيه فأمر الله برعاية حقه واليتامى، فحقه شديد وعظيم وهو أعظم من حق المسكين والفقير والسبب أن المسكين يمكن أن يتصرف ويعمل ويكتسب ويتسبب ويسافر من بلد إلى بلد يطلب الرزق أما هذا اليتيم فإلى أين يذهب ثم هو عرضه لكل آسر وكاسر قد يبتز وقد لا يتق الله فيه فجاء حقه بعد حق هؤلاء من الوالدين والقرابات ثم بعد ذلك ذكر المساكين بعد هؤلاء جميعا وذلك أن هذا المسكين لا يجد كفايته فهو بحاجة إلى رعاية وبحاجة إلى إحسان فلا يضيع في المجتمع وتلاحظون في الآيات الأخرى التي ذكر فيها ابن السبيل فإن ابن السبيل يذكر بعد المسكين وذلك أن حاجة المسكين ملازمه مستمرة أما ابن السبيل فهي حالة عارضة ألمت به لفقد نفقته لانقطاعه في هذا السفر أو لقلة أيضا هؤلاء بالنسبة للمساكين والفقراء يعني الذين ينقطعون في الأسفار قله بالنسبة للفقراء والمساكين فذكروا بعدهم في الآيات الأخرى المقصود أن الله تبارك وتعالى أخذ على بني إسرائيل العهد والميثاق بأداء هذه الحقوق وعرفنا أن الميثاق هو العهد المؤكد وانظر ماذا قال بعد ذلك وقولوا للناس حسن فذكر الإحسان بالفعل ويشمل ذلك أيضا الإحسان بالمال ولكن الإحسان لا يستطيع أن يسع الناس بماله وإحسانه البدني فلا أقل من أن يسع الناس بحسن القول والتلطف بالكلام والله تبارك وتعالى يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فهذا المن والأذى بأنواعه يبطل الصدقة لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى قول معروف ومغفرة قول معروف الرد الجميل الذي يرد به على هذا السائل ومغفرة له على الأرجح من أقوال المفسرين هو قول الجمهور مغفرة لأن هذا السائل قد يأتي في وقت غير مناسب وقد يلح وقد لا يحسن القول والسؤال والطلب فيحتاج إلى أن يتجاوز عنه ويغفر له مثل هذا الإلحاح ونحو ذلك فهذا أفضل من أن يعطيه ثم بعد ذلك يلحق هذا العطاء الزجر وينهره ونحو هذا ثم أيضا في قوله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا قولوا للناس حسنا أذى الإحسان لسائر الناس بالقول الذي يؤمر به مع القريب والبعيد بل حتى العدو كما قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الدفع بالتي هي أحسن الكلام الحسن يأسر القلوب وتستدفع به العداوة ويحصل به من المنافع ما لا يقادر قدره أما الكلام الذي يؤذي والكلام الذي يجرح والصلف فإن ذلك تستدعى به العداوات والبغضاء والشحناء والفرقة بين الناس وبه يحصل فقد الأحباب والأصحاب والأقربين وبه تستثار كوامن النفوس فالعاقل هو الذي يحسن الخطاب والرد والجواب ويدفع بالتي هي أحسن ويتخير أحسن العبارات ويرد بها وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين فهو لا ينسفل ولا يهبط مع السفهاء وإن أساءوا إليه فكيف بمن لم يسيء وكيف بمن احسنوا ومن الناس من لا يوفق فيرد الإحسان بالإساءة فلا يسلم الناس من لسانه وغمزه وهمزه ولمزه وهم يحسنون يحسنون إليه أما إذا أساء إليه مسيء فإنه يهبط في الإساءة إلى الدركات وهذا خلاف العقل وهو خلاف أيضا ما أمر الله تبارك وتعالى به وحينما يقول الإنسان للناس حسنا حينما يؤمرون بهذا فهذا يدل على أنهم يضمرون لهم الخير أولى الناس سواء كانوا من أهل الإحسان أو كانوا من أهل الإساءة ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر كلمة طيبة صدقه الكلام اللطيف الكلام الذي يصدر من لسان العف لا شك أنه يؤثر ويكون ذلك أدعى للقبول قبول ما يقال وما يؤمر به وما ينهى عنه وهو من الآداب المعروفة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرفق واللين في الكلام فهذا كله مما ينبغي مراعاته أما إذا أطلقت الالسن فإن هذه الألسن التي تنفلت فإن ذلك يدل على خفة العقول لأن العقل زمام وخطام يزم به اللسان فإذا خف العقل تقاصر عن زم اللسان فانطلق لسان الإنسان يهرف بما لا يعرف وينطلق يجرح ويؤذي ويقع في الأعراض ويتكلم فيما لا يعنيه ولا يبالي أما العاقل فإنه يحسب الحرف لأنه يعلم أن كلامه سيعرض عليه في يوم لا يغادر فيه الصغير ولا الكبير من الأعمال والأقوال ووجدوا ما عملوا حاضرا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يحسب كلامه ويعتقد أن كلامه من عمله وسيسأل عما يقول ولهذا قالوا بأن طول الصمت يدل على كمال العقل أما المهذار فإنه لا يكون كذلك إلا لضعف عقله فعقله لا يسيطر على لسانه والله المستعان والمقصود أيها الأحبة أن المؤمن يحب لإخوانه ما يحبه لنفسه فإذا رأى عيبا أو تقصيرا نصح ولا يسعه أن يتكلم في أعراض الناس أو أن يغمزهم أو أن يلمزهم ويل لكل همزة لمزه هماز مشاء بنميم المشي بالنميمه والهمز واللمز والغمز ولا تنابز بالألقاب لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن فلا مجال للسخرية ولا النميمة ولا الغيبة ولا الهمز ولا الغمز والوقيع في الأعراض إنما هي النصيحة والنصيحة من قلب محب مشفق يحب الخير للآخرين ومن أراد أن ينصف الناس وأن ينصف من نفسه فليضع نفسه موضعهم إذا خاطبهم أو عاملهم يتصرف معهم ويوجه إليهم هذا الخطاب وكأنه في مقامهم ولاحظوا هنا وقولوا هذا أمر والأصل أن الأمر للوجوب وقولوا للناس حسنا ولاحظ هنا قوله للناس فإن ذلك يفيد العموم الناس للناس فأذ دخلت هنا على اسم جنس كل الناس قولوا لهم كلاما طيبا كلاما حسنا أيا كان هذا الإنسان ثم أيضا مثل هذه المخاطبات تدل على تربية عالية وذوق رفيع وتدل على عقل كامل ومرؤة تامة فإن لسان المرء ينبئ عن مكنوناته وقلبه وعقله فإذا نطق عرف ما تحت هذا اللسان من عقل فهذا اللسان يغترف من القلب فالقلوب أوعية والألس المغاريف الألس تغترف من هذا القلب فيبدو على اللسان ويظهر على صفحة الوجه ما يكون في مكنون الإنسان فإذا تكلم عرف الناس عقله وعرفوا تربيته وعرفوا ما يتحلى به من الأخلاق فاحبوه أو كرهوه بل يعرفون صدقه من كذبه من خلال كلامه الذي يتكلم به ولذلك فإن شأن القول ليس بالسهل سواء كان ذلك باللسان أو كان باللسان الآخر وهو القلم وانظر بنظرة سريعة خاطفة إلى ما يكتب ويسطر في هذه الوسائل التي فتحت على الناس وفتح عليهم بسببها أبواب من الشر والفتن لا يعلمها إلا الله. أزوجل ما الذي يكتب ما هي اللغة التي يتخاطب بها الناس فتلك تنبئك عن تربيتهم وما يتمتعون به ويتحلون على الحقيقة من غير مواربة فإن العين حينما ترى العين قد تنكسر يستحي الإنسان ولكن حينما يجلس أمام الشاشة هنا تظهر الأخلاق الحقيقية والتربيه الحقيقية من غير تصنع إن الكثيرين أيها الاحبه حينما تراهم وتلقاهم قد ترى منهم ما يعجبك ويسرك من الأقوال والفعال ولكن حينما يجلس الواحد منهم أمام هذه الوسائل ويكتب حيث لا يراه الناس فإنه يكتب ما ينبئ عن معدنه ما ينبع عن حقيقة تربيته وأخلاقه فتره هبوطاً وسفولا في الأخلاق كلنا نعلم أن الناس يتفاوتون في هذا لكن أنا ما كنت أعلم أن انحطاط الأخلاق يصل إلى المستوى الذي رأيته مع أني من أقل الناس قراءة بهذه الوسائل أخلاق ولغة في الخطاب عجيبة لا يمكن أن تخرج هؤلاء إلا من حضائر أعزكم الله هؤلاء الذين يكتبون بهذه اللغة لغة الإقذاع والسب والشتم والتنابز لا يمكن أن يكون هؤلاء قد تربوا تربية صحيحة ومن الواضح جدا أن فئة من الناس قد تربوا فعلا في الشوارع ثم بعد ذلك صاروا يكتبون ولربما عند أنفسهم أنهم يذبون عن دين الله عز وجل ويدافعون عنه ويظنون أن ذلك من الغيرة عليه من الجهاد في سبيله بلغة شوارع سباب وشتائم واقذاع لا تدري هل هذا من البشر أو أنه من الشياطين كيف؟ يرضى الإنسان لنفسه أن يهبط إلى مثل هذه المستويات وقولوا للناس حسنا يحتاج الإنسان أن يعود نفسه على هذا وكثرة المزاولات تورث الملكات قد يصعب على الإنسان في البداية لأنه معتاد لكن المجاهدة ومخالطة أهل المرؤات لا شك أنها تؤثر في المرء مع البعد عن مخالطة الاراذل وعن قراءة ما يكتبون لست بحاجة لأن تتبع كل تافه وأن تقرأ كل ما أعزكم الله يتقيأه هؤلاء ثم بعد ذلك قد ينشره الإنسان ويقول انظروا انظروا ماذا فالبعد النأي بالنفس عن مثل هذا كله لأن ذلك يؤثر في القلب والطبع لص كما قيل طبع سراق والناس كأسراب القطع جبلوا على تشبه بعضهم ببعض فإن استطعت ألا يطرق سمعك شيء من هذه المقالات المنسفله ففعل ومهما استطعت ألا يجري شيء من ذلك على لسانك ففعل فهذا هو الواجب ثم لاحظوا كيف أكد هذا بالمصدر وقولوا للناس حسن، فوضع المصدر موضع الاسم يعني قولا حسنا وقولوا للناس قولا هذا هو الاسم، فوضع مكانه المصدر وهذا يدل على التوكيد وتقوية الكلام بمثل هذا يدل على مبالغة. في طلب هذه القضية حتى صار كأنه نفس الحسن قولوا للناس حسنا كما تقول رجل عدل وهكذا يؤخذ هذا الموضع من هذه الآية أن القول السيء هو خلاف مراد الله تبارك وتعالى قولوا للناس حسنا مفهوم المخالفه لا تقولوا للناس قولا سيئا فمنطوقها الأمر بالقول الحسن ومفهومها أنهي عن القول السيء القول السيء يشحن النفوس ويؤذيها ويكون سببا لزيادة العداوة لدى أصحاب العداوات ويكون سببا لصرم العلاقة مع الأصدقاء والأصحاب كما سبق أظهر للناس الناس المشاعر الطيبة والكلام الطيب تستأسر قلوبهم بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أقربنا إليه منزلة يوم القيامة أم أحاسننا أخلاقا هذا العهد الذي أخذه الله عز وجل على بني إسرائيل بهذه القضايا ومنها القول الحسن ماذا كانت النتيجة ثم توليتم الإعراب وهذا الموضع فيه التفات كما ترون من الغيبة إلى الخطاب ويتحدث عن غائب وإذا اخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ثم توليتم فهذا لا شك أنه أوقع في النفوس وهو أشد في التوبيخ والتقريع لهؤلاء اليهود ولاحظ قوله وأنتم معرضون ونعبر بالجملة الاسميه التي تدل على الثبوت فهذا الاعراض مستمر هو خلقهم وديدنهم وعادتهم المستمرة التي لا تتخلف في كل زمان ومكان الإعراض عن الهدى الاعراض عن التزام المواثيق الإعراض عن مثل هذه القضايا التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية أما ذكر إقام الصلاة وايتاء الزكاة فإن ذلك تكلمنا عليه في مناسبات سابقة كما في أول هذه السورة الكريمة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فيدخل فيه الزكاة الواجبة هنا قيموا الصلاة وآتوا الزكاة خص هاتين العبادتين لأهميتهما وقد ذكرنا من قبل سبب الاقتران بين هاتين العبادتين العظيمتين فمن أهل العلم من يقول إن ذلك إنما هو بسبب أنه الصلاة صلة بين العبد وربه والزكاة صلة مع العباد وإحسان إليهم وسعادة العبد دائرة بين الأمرين حسن الصلة بالله والاحسان إلى الخلق وبعضهم يقول بأن ذلك والله أعلم بكون العبادات إما مالية أو بدنية رأس العبادات البدنية الصلاة ورأس العبادات المالية أو الزكاه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه الزكاة أفضل من الصدقة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فالذي قد ضيع الصلاة وبخل بالزكاة ماذا أبقى؟ الذي أخذ عليهم الميثاق فيها وكونها مؤكدة عندهم وهي من شرائع الإيمان عندنا لا شك أن هذا حينما قصه الله عز وجل علينا وجاء في النصوص ما يدل على أهمية هذه القضايا فيما خاطب الله به هذه الأمة فيفهم منه أن هذه المذكورات في هذه الآية من أهم المهمات اقام الصلاة أن يأتي بها كما أمر الله عز وجل صلي بجماعة مستوفية لشروطها وأركانها وواجباتها ومندوباتها وحافظ عليها كما أمر الله عز وجل ويؤتي الزكاة التي افترضها الله عليه فهذا كله مما أخذ الميثاق به على بني إسرائيل فكان التولي والإعراض فمن تولى عن هذه القضايا من هذه الأمة ففيه شبه من بني إسرائيل والله المستعان، أذب الله أعلم صلى الله على نبينا الحمد عليه وصحبه لديكم إضافات تفضل نعم. نعم يقول التفات من الغيبة إلى الخطاب يدخل من كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض المفسرين أن هذا يعني ثم توليتم أن ذلك خوطب به الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم والواقع أنهم لما كانوا امتدادا لهم وعلى طريقهم صح أن يخاطب بذلك نعم تفضل نعم يقول إن قوله ثم توليتم ثم توليتم وذكر الاعراض معه فهذا يكون أشد من مجرد التولي ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون فهذا تولي بالقلوب وتولي ب الأبدان فهذا آكد وأشد وأما قوله إلا قليلا منكم فيمكن أن يكون الاستثناء على ظاهره بمعنى أن بعضهم لم يحصل منهم هذا التولي يكون ذلك شاهدا من شواهد الإنصاف وترك التعميم في الأحكام حيث يصلح فيه ذلك ويحتمل أن يكون ذكر القليل كما في بعض المواضع بمنزلة العدم تولوا جميعا وهم مهارضون كما قال الله عز وجل ولا يأتون البأس إلا قليل يحتمل أنهم لا يأتون البأس أصلا ويحتمل أنهم يأتون من قبيل إثبات الحضور ليأخذوا الغنيمة ويستدفعوا عن أنفسهم التهمة السلامة